بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشن مهربان تاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين بطاسين دخوين دريتوا أما آيات كان قرآن كتاب هدى و بشرى للمؤمنين خور رنموني ومجددان بو برواداران الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اواني كانو يجبا زيدي نو زكاة وأواني برواي بتويان بروجدوائية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون براستي أواني باورناهين بروجدوائي كردو يان ما رازان دوت وبيان بوه أوان بسر جرداني دصورينوا أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. أو أنا كسانك نساج بديم وأوان الرج دوايد أزرر كسن. وإنك لتلقى تلق القرآن من لدن حكيم عليم. براستيته أي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن تبيّدر فيذكر للاعان خواكار درست زناه إذ قال موسى لأهله إني أنست نار إني أنست نار سآتيكم منها بخبر أو آتيكم أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. بيريان <تصفيق> خروكات موسى خزان كيود بأجمان من آجر بديدكم أيه واللي ردا دابن من دروم بولاي أو آجر بزوي هوا بودينم يا قروبوز تشيلو اغراتام بودينمتا ايو خوتا ني بيگرم بكناوا لمن ما جا اهلود يا ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين ان جاكات يا موسا گيش تلای اگرا کبانجی لیکرا کبیروز بو او Vbaku be karde, xoay perwordgari cihaniyan. Ya Musa, inno, ana Allahu Al Aziz Al Hakim. Ay Musa, bırasti avı banji kirdi minem, xoay bede salatı kardırız. Ve فَلَمَّا رَآهَا تهتز كأنها جنٌّ ولا مجبرًا ولا مدبرًا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون دغوت سا نك تفريدا فريدا ان وقت يمر ده جوله موسى هل هات او ري نداوا خوا فرموي اي موسى مترس بيگما پيغمبران لاي من نا ترسن الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سو فاني غفور رحيم بيجلكه سيكستمي كردبه بي. تا وَبَرَاصِّي مَنْ لَيَبُرْدَي بَبْزَيِّمْ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَأْخُرُ جُبَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوٌّ فِي تَسْعَيْ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَدَسْتَذْبَكَ بَبَأْ خَلْدَةَ كَذَرْتِهِنَّ بَسْبَيْتِ وَبَرْشِنْدَارِيْ دِتَدْرَوْ بَبْيَ بَل أمدوا معجزة لنو معجزة بوفرعونو جل كي براستي أوان قلشيل السنور درتون فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين إن ذاكات معجزة أشكراؤنا كان إما ينبهات وتيان أمدزادو يتش وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أو مؤذزان ياندان في دانتنا كلاضلي خوياندا أو مؤذزان يانبراز دزانى لبرس تمكاري وخوف الزلزانينيان انجاز سرنز بده سرنجا مخراپ کاران چون بو ولقد وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من المؤمنين سوان زانستمان بداوود وسليمان بخشي هر دو چيان هموس فاسو سنا يا دا بسرزور دا. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وسليمان بو مراد گري داود لپغمبراتي وپاشااتي وزانياري دا سليمان وتي أي خالتينا في رزمان بالن ده كان كراوين ولا هموش تكمان بيدراوا براستي امي بمن دراوا فضل تاكي تشاش كرايا وحوش سليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون وكوكرا وبو سليمان همو سربا زكاني لجنو كوا ادمي بالن ده كان ان جاوان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 لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى كاتاجيشنا سرشيوي ميرولا شوينك بو ميرولي زور بو ميرولي غوتي اي ميرولكان بروننا ما ركان اخوتان با سليمان ولاشكركاي نتان زيقين لا جيربي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 وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إن سليمان بصر سرمان وزرد او اللقسي أوميرولا ووتي أيبر ورد جالم وامرأ بينك سفاسي أو تاكو نعمة كانت بكم كرستوتة بصر منه دايكو باوكم دا ورام بينك كارو كردويت تاكبكم كتوبي رازيبيد. وابابا كانت وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين جاء سليمان تايب بابالن دكان دجرا وتي اوتيا بو بو سليمان نابينم ياخذ لآماد نبوانا خودزي وتوا لا أعذبنه عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. ددم. يا يا بعيد. فقال أحقت بما لم تحط به. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ إن زا ففو ماويك كُرد مايوا زا هاتوا بسليماني وذ آقادار بوملشتك تو آقادار نيدلي لولاتي سبأوا هواليكي راستقينم بوهناوي إِنِّي وَجَدْتُ رأت تَمْلِكُهُمْ وأوتِيت من كل شيء وَلَهَا عرش عظيم. براس تيمن ديم آفرتك باتشاي أوانة بناوي بالقيس كهموش تي باتشاي تي بيدراوو تختي وقومها للشمس الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. خوي جلك يمديد لذياتي خاص جد ورج دبنو شيطان كردو خراب كان يعني بورازان دبونوا بوه يو برجري كردون لرعي جيراست بوه أوان رعي جيراست نادوز نوا ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. بو أو سجدة بن بو أو خواي كأو الشارى وبل اسمان كانوا زيدا دريد خادري دنا. و اوجدي شعر نو او ای درې د الله لا اله الا هو رب العرش العظیم خوکه هیس پرسترا وی چی تر نیه ځګل او پروردګار عرش هرګوریا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين سليمان بپپوکیود أَمَلِكُوا لِينَ وَدَكِينُ سَيْرَ دَكِينَ تَبْزَانِينَ رَاضِدَكِ لَوْهَا وَالَّذَا يَلْدُرُزْنَانِ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَا فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَاضْرَ مَا ذَا يَرْجِعُونَ أَمْنَاءِ مِنْ يَمْبُوَ بَرَوْفْرِيدَ بُوَيَانَ فَشَانَ دُرْكَرَ وَلَيَانَ إن جاء سرينز بدأت سوالاميك داقر إناوى <تصفح> <army> قالت يا أيها الملأ إنني ألقي إلي كتاب كريم بلقي زوتي أي فياو ما قولو سروكا براستي من ناميكي جرنجم پيها واجراوى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كبيجومان للسليمان وها تو. براستي أو نامدس بيدكاد بناوي خوايبخشندى مهربان. ألا تعلو علي واتوني مسلمين. خوتان بجورة مزان بسرمداو.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 قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين وتيان ايما مخاوني هزين ولا جنق دا خاواني آزايتية وفرمانو برياريش بدستي تويا كاواتسرينز بدو بير بكروا صفر قد ديت. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّ أهلها أدلة، وكذلك يفعلون. وتيبر عصي بات شيان هركاتي نشارك وخراف ويران دكان، ودصالات داركاني أوشار الرسو وسر دكن وكات يزالب هربو جوره دكن و اني مبصله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون جبراسي من دياري چيبنرخو گوريه ام بودنرم ان جا تاوروان دکم كن درا وكان بتي ما قال اتمدون لي بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ان زكاة ال و كهات سليمان سليمان و تي اي مال سامان بمنددن ددن دي اوي خوا بمن دا و تاك ترى با ايو بلقوا إيو بديار يكاب تندل خوّد بنا. يرجع إليهم فلنأتينه بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنهم منها أدلة وهم صاغرون. بديار يكاب كريوبولايان سفين بخوابياندين. بل كل يكوا كتوانا روب روبونة ويني على قليدا وسوين بخوا بزلي ليو جردستي لولا تكين دريان دكين لكات يقدا أو عريس واو قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أي يأتوني مسلمين. سليمان وتي أي دستي أشرافكان كان. Kamtan tahtepat şeyi kim budinen? Piş avıbam el kitibin bulaam. Çocuklar, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, من izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın وبيقمان من بتوانان بسر أوهينا لدو دس باشي شم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم اويزا نستي لكتابي لا لابوتي من بودين مش او تساود بتروكيني تختكي هنا زكاتك سليمان تختكي بلقيس لاي خويدا وتي اوتي فضلي فضل پروردگار مواء و او تاقیم بکاتوا شکر امن نعمت هذا كم يا بينزان صلدبم و هر کس سپاس خو بکات او بیگومان سپاس بو خوید کات و هر کس بکات زیانی بو خو یتی چونکه بیگومان قال لَكِرُوا لَهَا عُرْشَهَا لَنْ ضُرَ أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ سليمان تختكي بجور سلنس دين ديناسيت وتختكي خواتي يا نيناسيت فلما جاءت قيل أهاك ذا عرشك قالت كأنه هو وأوتنا العلم من قبلها وقنا مسلمين إن ذا كاتك بالقيس هات بي وتره تختكيتو وقت موابه بالقيس وتي وقت أوايا علي أوا سليمان وتي سليمان وتي بيج بالقيس زان استمن بي درابو وآم الملكة بوين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إن إنها كانت من قوم كافرين وأوي بيزق الأخوة يبرز برجريك اللباور هنا بأخوة بجمان بالقيز لجلي كافراً بو. قيل لها دخول الصرف، فلما رآه حسبته لجته وكشفت عن قال إنه صرح ممرد من قواريد قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين بدرياي أَوَيْتُ بِدَرِيَادَ زَانِي كَوْشْكِ كَلَشُوشَا بَلْقِيزُ وَتِي أَيُّ يَرْوَدِغَارِمْ وَرَاسْتِي مَنْسْتَمِمْ لَخَوْمْ كِرْدُو لَغَلْ سُلَيْمَانَ دَ مِجْ مَلْكَذ بُو پَرْوَدِغَارِي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَلَعْبُدُ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ svend ba khwa nadman samud brayan salih peyambar alayhi salam peyutin ka khwa kati awan bunadu komali dishbayak ola ya qaumi lima staajilun bisayati qabla alhasana lawla tastaghfirun allaha la alakum turhamun بوتينا قرينا داوي لي خوشبو نا كن الاخوه ترى رحمتان في بكريت قالوا طيضنا قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وتيان اي ماتوشي شومي ونكبتي بوين بهي تو اواني وي او نكبتي اي ولا لا اخويا كبيبه وريت انا نخير بالكو اي وگليكن تعقيدك رنوا وكان في المدينة تسعه رهط يبسدون في الارض ولا يسمحون لو شاري صالح دا نوكس لزوي دا خرافه كاري اندكر بهيت زرتك ان دكر بهيد قالوا تقاسموا بالله لنبيته واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ما شهدنا مهلك اهله واننا صادقون وتيام بكري سوند بخون بخوا كبشودا هرجدك انس المال وخزاني صالح هميان لنا ودبين Lapaşandalayın bakasuka rısalıh, e me ajaman lıkustunu tiyatun ikizani öniye, ve beyguman rast işdekayın. Ömer: Vmekarou mekraou, vmekrana mekraou, vhumla yeshgurou. Ömer: Öğrenme. Ömer: Öğrenme. Ömer: Öğrenme. Ömer: Öğrenme. Ömer: Öğrenme. Ömer: Öğrenme. Ömer: Öğrenme. Ömer: Öğrenme. Ömer: Öğrenme. Ömer: Öğrenme. Ömer: Öğrenme. Ömer: Öğrenme. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن ندمرناهم وقومهم أجمعين. إن ذا السرز بد فيلان أوان تيلهات بجمان إما أوانو جلكان ما نهمو بيك ولا نو برد. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون إنزا أوجي خان وكانيانا صولوا خالية لبر أويستميان كر براستيلوا بسر هاتدا هندو بلقه يبوك ومليك دا صلاة خواد زانا وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأوكسان مع الرزجار كالكبروان هنابو لأخذ الترسان ولوط إذ قال لقومه تأتون الفاحشة وأنتم تبصرون وباس لود بك كاتي بجلكي أي وأوكار زور خرافة ناشرين ذكى كأو دبين دزانا تنпис ناشرين إنكم الرجال شهوة من دون بل أنتم قوم تجهلون. صون آية براستي إيو دسنا لاي بيان لزياتي آفرتان بو بزهناني آرزو. ديار إيو قالوكم ملتي نفام نزانا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا. قال لوط من قريتكم انهم اناس يتقهرون ان ذا ولامي جلكيه تنبو ججلويكوتيان لوط خيزاني وشوينكوتواني براستي اوان كسانيكن خويا امك را لم كردوي ايمه با ان جينا هو اهله الا قدرناها من الغابرين ان ذا ايمه لوت خزان كي رزگار كرد ذق لها وسركي كبريار ماندا أو لجماوان بالس سزادا وأمطرنا عليهم مطرا ساء مطر المنذرين وبارانك مان لبد بسريان ذا باران جاءت تخرب وباراني ترسينرا وكان قولي لله وسلام على عباده الذين اصطفوا الله خير ام ما يشركون اي محمد صلى الله عليه وسلم بليهمو هموس ستائج بو خواه وسلامو درود لسر أو بنداني خواه لبجاردون بو پیغمبراتي آي اخوا باشتر ايا أو بتاني دیکنها و بشي خواه أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون آية ذاتك آسمان كانوا زويد رسكردوا لآسمان وباران بوباران دون ان جابو بارانا تن باختي چي خاوند جواني مان روان كه اي و نتا ن دتواني درخت و رواو او باختي بروينن اي هيس پر تر لگل خوادا هيا نخيرنيه بلام اوانه گليكن لا ددن لراي گيراس جعل وجعل وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَ إِلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ آيَزَاتِ كَزَوِي كِرْدُو تَجَيْغَيْ عَرَامِي وَنِشْتَجَبُونَ وَلَنَاوْ زَوِيدَا صَنْ رُوبَارِي بَدِيهِ نَاوَ وَصَنْ ولن يوان دو او دا شيرينو سفير بربست دانا او بو نبن ايه پرستراوي تر هلق الخوادا نخير نيا بلام زور بيان نازان ام أَا إِلَهُمْ مَعَ اللَّهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ آيَا ذَاتِ كَدَتْ بَهَوَارِ نَا تَارُ و دَمَا وَا كَاتِ هَوَارِ لِدَكَاتِ وَنَا خوشِي و بَلَا كَانْ لَا دَبَاتِ وَتَ تَانْكَاتِ جَنِشِينِ غَلَانِ تَرِي سَرْزَوِي بلامزور كمبير دكانوا أمن يهديكم في ظلمات البرد والبح ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون آيه ذات كرين إيه ودكات بأستير وشتيتر لتاريخ يكاني وشكاني ودريادة لشودة وزاتيك كبادة نريد بمجددر پیش باران رحمتي آيهز پرستر اوشي تر هيل اقل خواده خواب ارزو بلنتر لوي بد پرستان دايكنا بشي أم من يبدأ الخلق ثم يعيده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 وَزَاتَيْكَ لَآسْمَانُ زَوِيَّ وَرِزْقُ رَوَزِيْتَانْ دَدَاتْ آيهِدسْ بَرِسْتْرَاوِي تَرْهِي لَقَ نخير نيا أي محمد صلى الله عليه وسلم بل بلغتان بينن أجر ورازدكن قُل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل كسانك لاسمانكانو زويدا غيب نازانن بيزكا الاخوه تنها اودي زانيو اوان حزنا كانتكات زندودك لينوا. بل بالدارك علمهم في الاخره بلهم في شك منها بلهم منها عمون بلكو زانياري اوان دربار الروج دوائي كورتو برناكات زانياري تشوايانيا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 ئێمە دردە هێندرێن لە گۆورەکان مالو زندو دەبینەوە لا هذا نحن وابنا من قبل إن هذا إن هذا إلاساطير الأوللي سوند بخوا بڕاستی ئێمە و باوب پیرران ما لەمە پێش بڵێنی زندو أمهر شيء محمد صلى الله عليه وسلم ليمان ذكاة تنها درود لسيجل بيش وكان كنسرا وتواء قل سير في الأرض فاضر كيف كان عاقبة المجرمين أي محمد صلى الله عليه وسلم يا أمبران بقرن بزوي ولا تاندا إن ذا سرنس بدنا بزانن سرنا زام يتوعم برا تون بو ولا تحزن عليهم ولا تقم في ضيق مما يمكرون خفض مخبو أوان كبروانه نو سينجو ضلت نبي لو بلا نخرة فانيديكندشبتو ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أجر إيه وراز دكان قل عسى أن يكون رد فلكم بعض الذي تستعجلون أي محمد صلى الله عليه وسلم بلئ لواني زولي تانوا نزيق بوبئتوا هم ديل أو سزاي بفلى داوائهاتني وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وبراس تيبرورد قالت خاون فضل تاكي بس balam zor beas super super vardigar nakan wa in rabbaka la ya'lam ma tukinnu sudurhum ma yu'linun wa barasti parvardigar dagadar udzanet baw dujmanati ucine le daruni andade وما من غائبة في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين. وهشتش نادياد نيل أسمان زبيدة مقر لكتبي رون لوح المحفوظ دا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون براستي أم قرآن ديجاريت وبونوي إسرائيل زوربي أو مثلا نيك اوان تيداديا وازن للمؤمنين براستي ام قران رنموني مهربان يبو ايمان داران إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم براستي پروردگار ددوري دكار لنيواني اندا برياري فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ كوابو فجد هر بخواب بستا براستي تول سر عيني إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصمم دعاء اذا واللو مدبرين براستي تو ناتو اني بان قوازد وناتواني بان جوازت بواني كرن بجنبيني كاتي بجش هالذك نودارون. وما أنت بهادي العمي عن ظلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. واتو ناتواني شيران رزقر كيد لجمرية كان رينمونيهم بكيت. Tutunharın moonid bakası dajneweni, kabruab aytun işanekani e medene, çünkü avan herşemelketin bohak. Ve ıda vak al qaulu عليهم تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُنْقِنُونَ وَكَاتِ أَوْ بَلَيْنِي سَزَايِ پَ أندراو بسريانداه كَم يك پيشروداني قيامات جيانلبري گلازوي دردهينين بويان قسيان دگلدادكات ضليبراستي ام خال كباوري راستقيناي نهنه با تكاني ايما وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ أي محمد صلى الله عليه وسلم باس أوراجبك لهم ملتك بولي چيزور كودكينوا لواني آتكاني ايميان بدل ودزاني İnsa avan la peşü dua kütün bergride kren barizdar <gülüyor> on. Hatta, ida jaa, o, "Kaddebte b ayati, ve lâm tuhiqu bha âlima, ve lâm tuhiqu bha âlimen, ama daqul آية إيه وأي تكاني من تنبذرو دزاني وبهور تان بينه هنا لك هات يقدا هيد زانيارية تان در باريه النبو آية إيه وتية تان ذكلا دنيا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وبريادي سزادانيا بسراد سبي بهوي استمكاري أنا وانذاء أوان هيد أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ آيَبِي بروايَان نَيَانْزَانِ وَوْنَابِينًا إِمَا شَوْمَانْ سَازَانْدُ وَبُوْأَوَيْ أَوَانْ آرَامِي تِيَابِقِرًا وَرَوْجْمَانْ رُونَا كَرْدَو براستي لمدا تنبلغون شانه بوكساني باوردين بخوا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين أي محمد صلى الله عليه وسلم باس أو روجبك فودك ريب زهر كズل آسمانا كانوا زويدها من الترسير رادس لك همود أمرين ذجل وكسانى إخوآ بي بآرام بنو أمرين وهمود بملكتي وسر ولا إخوة وأنت ر الجبال تحسبها جامدات وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وأوشي وتي يا ندبني وادزاني دامزلاون لشWEENي خويا دا كاتي بشي بور دا تيا كان وكورويش تني هور دارون أمدرس كلاي Kıhı muşteki bovparı reyku peki duruş kurdua. Barastı kwa agadara bahar kurdua bir ewe deyken. Man jaha bilhasanatı falahu khayrun minha wa hum min fazayi yawma idin aminun. Herkes kurdua bir çay çi kurdua bir lirroj yedvayda padeşti çak tiri وأوانت ضلنيان لترسودات لكاني قوري أو روجا ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وهركز خرافي كردبيت لو رجد بسر دم ساندا دخين الن آجردو زخ آي سزااد درتلودةتانكر إنما أمرت أن أعبود رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمررت أن أكون من المسلمين وأ أطل القرآن. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ أي محمد صلى الله عليه وسلم بل بيقمان من فرمانم في ادراوة كَتَنْهَا پَرْوَرْدِقَارِ أَمْشَارِكَ مَكَّيَ بُپَرِسْتَمْ او خوائي الرئيس شكايندني أمشاري حرام كردوا Hamuş teyaktanha hi, İkwa ya, ve fermanim piedra, valla Müslümanam ben, ve fermanim piedra, ve k Qur'an bıxwe nim bısarxalçida, daha herkes hidayeti var gör, ou bejuman tanha bo xoı hidayet var dğre, qazan zeki bo وَبَلَيْ بَرَاصِتِي مِنْ تَنَاهِي كَيْكُمْ لَتَرْسِينَ رَأْنَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ وَبَلَيْ هَمُوسُ فَاسِبُ أَخْوَاهِ أَوْ أَخْوَاهُ بَزُوِّ آيَتُنِ شَانَكَانِ شَانِ إِيَ وَدَدَاتِ إِيَ وَجْدَةَ النَّاسِنَ وcolorPrimary دیگرت به اغانی